وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَسَّوَّبَةٌ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ قَوِيٌّ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا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 تَصْبِرُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ